6- استمع إلى الكلمات وكون جملا مفيداً كما في المثال ثم اقرأها يبدأ الصلاة تقيقة ينتهي الدرس ساعة يبدأ العطلة أسبوع ينتهي العام يوم يبدأ شهر رمضان شهر ينتهي الفرصة دقيقة